دقل الهوى الثابي انا قلت احبابي كم يسألوا عني دقل الهوى الثابي انا قلت احبابي كم يسألوا عني اتريها احلامي تريها احلامي هي اللي قدامي والشوق خلاف ظني ابدأ الهوى بابي القلب كالناسي ده الهوى القاسي القلب كالناسي ده الهوى القاسي على بابي فكرني بالحب وحبايبي اللي خدوا قلبي الفكرة حايرني البعض كتير شوأني خلانا تمنى لؤاهم ولقيت القلب سبأني وانسيني ورح وياهم أتريها أحلامي هي اللي قدامي كتريها أحلامي هي اللي أدامي والشؤ خلاقاني دهت الهوى والبابي اللامي هي اللي قدامي والشخلق صني داء الهوى من بابي كان حبهم غنوة في دنيتي الحلوة كان حبهم غنوة في دنيتي الحلوة دايما أغنيها بالوعس آه فيه السمات ما أدرش أحمها. ومدام أحضر بيه أحلمهم حسبح فيها وكفا السعيد في لياليه والآهد صفر بيها أتريها أحلامي هي اللي قدامي أتريها أحلامي هي اللي اوثامي والشوق كلام راني يرك الهوى بابي يرك الهوى بابي سامي أتريها أحلى هي اللي أونتامي والشوق على قامي جاء الهوى زامي.